لا اله الا الله قران والله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين mommy me لِكَيْ نَصْفُ <تصفيق> مَا نَعْلَمُ وَلَعَلَّهُمْ a of uh -huh. The one Michael beginning multimedio poPlus 1 Inna wasfa'anna bi rahmatika sharrana 'ayt innaka 국민 o'en donïlla en here or not, I mean, I mean,